فَأَمَّا مَنْ خُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِي فَيَقُولُهَا أُمْ نعم نعم هم مدود اقرأوا كتاب إني ظمنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة آلیا ربنا ربنا قطفنا من يعط الله <تصفيق> ذاكر